الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرر أن أخو الله خلوه المحرم لوعة الممنوع. واصلاحه معناه عنه الشرع على وجه الإلزام بترك فوق الوالدين. فوق الوالدين هذا حرام ولم يمثل بالإشراف من الله لأن له وصفا خاصاً من كلمة حرام هو الشرك كما سلم المعقول. وقوله معناه عنه الشرع على وجه الإلزام. النهي سياتي ان شاء الله تعالى تعريفه انه طلب الكفي على وجه الاستعلاء والشارع مني الله ورسوله لان الشرع يكون من الله ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بامر الله وقوله تخرج بقولنا ما نال عبد الشارع هو الله ورسوله لان الشرع يكون من الله ويكون من رسولا بامر الله فيرجع امره الى الله والى كافه الاطق <تصفيق> أنه وصل الشارع إلى يختص به الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ليس نبيه مشاريعاً عن على الحقيقة بأنه مبلغ لكن يضاف إليه التشريع على اعتبار أنه بأمر الله سبحانه طاعته من طاعة الله فجمع قال سبحانه أليه ما أمر <تصفيق> رسول او ما كما انا الله ظلها عن الله سبحانه وتعالى. فيطلع الرسولة فقد قطاع الله فيطلق على النبي المشرع على هذا الوجه وان فقصه التشريع نونى الله سبحانه وان نريده انه مبلغ عنه. انه المبلغ اي او رسوله بلغ انه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 نفعاته من طاعته جدي هذا الأطيع الرسول ماهما أطيع الرسول يعني طاعته من الذي أطلق طاعته الله سبحانه فيه. الله سبحانه ف... لكن يطلق عليه المشرع على اعتبار أنه أن الله سبحانه جعل طاعته من طاعته وإنه في الأصل أن المشرع هو الله وليه بقى سبحانه شارع على من الدين ما وصل به روحا ولدي أرحمني يا أوما وصلنبي إبراهيم وموسى رعيف أنا أقيم ديار واتفرخني شرع لكم الله فو وقال سبحانه لا وشركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأجليه الله الله الرسول لكن يطلق عليه مشرعا باعتبار مشرع اعتبار إن الله جعل صعدهم صعدهم وخلوه الواجب والمندوب والمباح لأن هذه لم ينهى عنها في الواجب والمنزوب مأمور بيننا والمباح لم يتعلق فيه أمراً ولا نااتف هذه المختلفة ما نهى عنه الشارع يخرج به إيه الواجب والمزيحة من أمر ويخرج بها إذا المباح إن ليه أن يتعلق بيه أمراً ولا إيه وخرج بقوليني على عجل الإنزام للتركي المقروف حين المقروف كما طبق لم ينهى عنه على وجه الانزال على وجه الانزال يخرج الايه؟ طلع نعم نعم خرج بيان عند مصطفى صور كان مصطفى اه ماشي خرج على وجه <تصفيق> المكروه المكروه من يعني. ما خرج بخيب ما عن الشعر لما خرج بخيب الإلهة معنا فراني مثلا إذا التفت في شرافين فهل هو مرزم بالتلك أم لا فالجواب أنه ليس مرزما لأن الانتفاذ مطروب ولهذا مما يدل على أنه مكروه جاز لأدنى ثالث القلبسات والكفل عند الوسوسة ولو كان هذا حراما فإن الحرام لا ينبيحه إلا الضرورة ثم الحرام إذا ان يكون فقد يفسد اجل فقد فقد لك من اجل ان يكون لك من اجل يعني الشيخ لك من اجل ان في لك من اجل ومن يكون ومن من فلا يمكن قال يمكن الوصول قال, قال جاز لادمى لان التفات مفروغ ولهذا المدل على انه مفروغ جاز يعني انه جاز لادمى كان الكلب صاف عند الوسوسه ولو كان هذا حراما فإن الحرام لا يميح الى الضروره ثم الحرام اذا ريح بروتين فقد يفسد العباده فالاك والصلب للصائم الضروره ويفخده الصيام لكن أتفع الإثن أتفع الإثن لأن يبقى انه يبصد هذا دليل على الإثناء مطرورة لكن أي انتفاة من المؤمن يكرر انتفاة الذي يكون بالعنق تحول عن القبلة أما لو انتفاة تحول عن القبلة من غير طرورة من غير فإن هذا يخرجه من صلاة ماهي وقوله والمحرم لأنه لا ضرورة كبخي فهذا كبخي فتالي حية لأنه ولو أو في الحرب فأنه ولو انتبه يجيزه نعم وقوله والمحرم لكبخي تاركوا امتكالا ويستحقوا لأقواب فاعهم فهذا حكمه وأنتبه هذا يسمى حكم المحرم لا تعرف المحرم كما عرض بعضه الأصليين زي الجويني في واقعات عروضها قالوا المحرم ما ميساه تعريفه ويعاقب بعده نقول هذا حكم المحارم أما تعريفه خطأ ما وأنتم ربما تقرأون في بعض الكتب المختصرة يقولون المحارم هو ميساه تعريفه ويعاقب بعده وهذا تساهل من الجيد الوجه الأول أنو تعريف للشيء بحكمه يقولون هو فار عن تصور فأنت, فو... فأنت تصوره أولا بحدي ثم بعد ذلك أركم عليه نعم هذا صور فار بحدي ثم بعد ذلك أركم عليه نعم عما أن تعرفه بحكمة فهذا مرضود وعندهم من جملة المرضود أن تطل الأحكامة نعم وعندهم من جملة المرضود أن تطل الأحكام للخدود فلا يسرح أن الحكم يكون في الحد لأن الحكم يطاب رضع عن تطور الحد نحكم على الشيء إزاي إذا عرقت أن المحرم هو ما نهى عنه الشرع على وجه الإنزام إذا كنت يقول حكمه أنه يعاقب فائد وإن ذات تلك الوجه الثاني أنهم يقولون يعاقب وكلمة يعاقب مستضاها الجذن بالعقاب مع أن فاعل المحرم قد لا يعاقب وقد فقد يغصر الله له إن الله لا يغصر أن يشرف به ويغصر ما يدون ذلك لمن يشاء. نعم قد يعاقب وقد لا يعاقب فإذا كنت أقول يستحشف هذه هذه جملة منضبطة وكذلك الترك انتسامك هذا يظهر من قضاء وهذه فائدة المتأخرين. فائدة علم المتأخرين إذا كانوا بورسين ورسخين فإنهم قد يستدركون على الأوائل بما يوضح المعنى السجلون لأن المتأخر يظهر لو من كلام المتقدم ما قد يوفق عليه أو لا يوافق بس الشرط يكون راسخ مش اي واحد يستدرس على المتقدمين لا يجب أن يكون راسف يعني موضع الإسلورات ويوين فالشيخ لما ضف قيد انتثالا فلنصوص الشرعية ولا ولما قال يستحق ايضا النصوص الشرعيه نعم وايضا قولهم مساهمه تاركه فهذا ايضا ليس على إطلاقه بل يجب ان تقيد أن تقيد فتقول مساهمه تاركه امتثالا نرجع الى التعريف الذي نرى انه أسلم من غيره نقول مساهمه تاركه امتثالا فاذا طرق المحارب تاركا لامر الله اصيب وما هو مقدار الثوره حكمه كامله نعم مثال ذلك رجل هم أن يشرب أن يشرب القمس ثم ذكر تحريم الله الله للقمس ثم ذكر تحريم الله للقمس فكف عنه امتثان لقوله تعالى في اجتنبور فهل أم لا؟ نعم مثاب لذا الذي منعه التكامل المحرب هذا بعد أن هم الذي منعه الخوف من الله وتعضيه حرمات هذا يفات مثاب حسنة كاملة مثاب حسنة كاملة لأنه يتركه لله نعم. قال الله تعالى لأنه إنما تركها من جرائم. وخرج بقولنا امتثالا من تركه بغير امتثال وهذا يشمل من تركه عاجزا ومن تركه غافلا قد يتركه عاجدا نعم. ومن تركه غافلا يعني أنه لم يطرق على باله فما طرا على باله هذا الشيء المحرم اطلاقا فرنه مشغول في جنيا سوفقه في يوم أن يشرب القمر. هل هذا يشارك؟ هذا رجل أصلاً ما تكون مرآة ذات المنصول ولا السبرى ولا عرض وهو في بيته. هل نقول انت مأجور أجر من بعطه مرآة ذات المنصول والجمال, ولا ولا ذات المنصول والجمال؟ الله او لا أو رجل ما زالان لا وانت تنظر الى الانسان فتغوض بصرك اذا رجبت غلط بصركات فانك تسب او تقول انا ساخرج اليوم أخرج من البنات السلبيه فيخرج منها البنات فانظر إلى اليوم ثم ذكرك وحيد بالله فقلت اعوذ بالله انا لم أذهب ان شاء الله طاعه الله سبحانه وتعالى فانت توجع توجع اذا ما في غصنك الذنب طرا على ذهنك لكنك طرقتك طاعد ليس سبحانه. خلاف من من لم يقرأ يديه نصر نعم فهل يعاقب لا يعاقب؟ نعم ويجب لا من أنت أجر التعذيب عموما لكن مش هتاخذ كل واحدة إذا حتى ما سامنا في رد البشرة في كده لكن مارض خبرت وانت مارس قابلت امرأة غلط بصرة اتعاد لكن انتجرس مثلا وانت جالس لن يعرف عليك هذا لم يحطب لك على بال كيف تساب لكنه مباح مباشر هل هو عاقب؟ لا, لا. هو عاقب فهذا لا تواب له ولا إعطاب عليه لأنه مطاع على جالين من تركه هذا بالنسبه بالغاف اللي ما اطرق على وجود طيب الثاني أو يقرأ إنه يكون عاجبا م. فانه يتاب ولكن هل يعاقب؟ هو يتاب. لا يثاب. العاجب لا يثاب على الطرف على الطرف ليه؟ لأنه عاجب لكن هذا العاجل قد يقع في قلبه تمني ومحبة لهذا الشيء لهذا فرق من هذه وعقاب ماذا؟ فهل أنت لو ليس واحد مجبوب أو علمي المثلة ما عندي شهوة أصلاً فهل على فصل الدنيا؟ ما عندي شيء. أصلاً؟ هل ما عندي شيء ولا شيء. فهل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 ولكن هل يعاقب؟ وهل عقوبته هو عقوبة الفاعل؟ نعم يعاقب لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الفقير ليس عنده مال؟ ضع شخصا عنده المال ينصفه في غير مرضات الله فقال لو أنا لي مال فلان لعملت فيه لعمل فيه مثل مثل عمل فلان فهو بنيتي فهو في الوزر سواء إذن هذا الرجل صرف المقرم ولكن عاجزا إذا في جهة العقب ما يعاقب يعاقب اذا هذا ونواه واشتهاه وطلع الله على الطبيب لو لو تمكن من هذا لفعل ماذا تفعل هو لو كان عنده ملك من هذا لو انما العلمين المشبوب ما تحصلوا شهوه الله هذا مقطوع البكر فأولئة لا محل لها لكن لو كان ما عنده مال وقال لو أن مالا فعلته كذا وكذا فهذا نعمل هذا يؤجر على أولئة فالأجر ما يكون سمية لا, لا في العمل يعني واحد مثلا بنى مسجد مثل. وأنصف المالي وكذا والثاني قال لو أن لا فعلته مثلا فعلها برد وبنك المساد فهما في أجر سوائعة فيه أجل النية لا في أجل العمل كله ولما في أجل إيه في أجل النية إذا هذا الرجل فرق المحرم ولكن عزم سيكون يكون كلاه فعلهم في هاي النية وقد يكون كفو عزم مع فعل الأسباب فعمل عمل لهذا الشيء ولكن لم يقدر فهذا يقبل عليه وزر وزر فاعله تماما فقوله صلى الله عليه وآله المسلمان القاتل المقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما قال المقتول قال انه كان حريصا على قتل أسواحبه هذا ضفء المية عمل فهذا يعاقب. هذا ضفء المية عمل الواحد يلو بس. ثم يطور بعد ذلك تمكر المية في القلب واحد يزيد على المية عملا عمل. مثل هذا الرجل إنه كان حريصا على قتل صاحبه فعل او واحد جاب جاب يسرق بنكا مثلا او يسرق بيتا فاعدى العدى وذهب وتسلق الأشوار لكن قام انطحق بطهر هو لن يسرق لكنه يواجه بيئه كامله نعم لهذا يقول من يعرفهم من لا اعرفه اهما في سواء هما في سواء لا يمشي سهم كل وجه لا يمشي حتى عند 100 وعمل ما عند مما دي نعم آه ما, ما كنت المسيحين وقالوا بها لكما شراطيك في الأجر هؤلاء خرجوا وآتوا إلى النبي فسنا لكن ما وجد ما شهرهم عليه فلا فعلوا فعلوا وبتوا ورجعوا ولا عن نبينا كده ما توقف عنه قلت لأجب مرحبا هل سولت وعروا بشهر مدار ومما يجب على المسيحين فقط حديثه وردفت الحيدي أو حديث الهريرة المهاجرين مع هؤلاء قالوا يا رصد وسبقنا يا أخونا ذهب آهل الغذور بالهجور يصلونك ونصلي ويصومونك نصوم وله صل فضل ملك في الدخولة لي ولا نصلي قال قالوا أن أجدكم شيء إذا فعلتم يومي من قبلكم أو صبقتم يومي أو أضرقتم أو كما قلتوا صلى قالوا ثلاث فقالوا تصدّحونا وتشملونا وتشملونا ثلاثة وثلاثية وثلاثين دوبوا كل الصلاة جاءوا بعد ذلك قال سمع سبع إخواننا أنا أغنيا قلت فقالوا مثلما قلنا قال فمن ذلك فضل الله فيه من لو كانت النيه فقط تمنى وله وليس لم لو كانت النيه تكفيه وتقع المسلم بكل وجه لا مدى لهم على يعني أنتم انتم صادقون في هذا فيقولون عن الاقتصاد انتم والذين انفقوا سواء لكن هنا ما سواء من ما انا بيقوله انا انا قال ثلاثه حب بنزل من ذلك طمات يعني هنعمل ايه طيب ننام نول بلاش تشبح انتم حتى يريحوا الاخوانكم لا لا حب ميه كتير من الاش اذا من كان المحرم عايز عنه فاما ان يسعى للاخباريه ويعمل له يكون كفاعله واما ان لا يسعى لكن هو عاجز فعليه وذ ولكنه ليس كوزر الفاعل بل هو وزر في النيه فهو بنيته فهما في الوزن الزواج رجل هم بالسرقة وجاء بالسلم واسنده على الجدار فاذا برجل يمر فترك السرقة فلما تجاوله اسند السلم مره ثانيه فجاء اخر مره به فكلما هم جاء هناك كلما مرة شخص جاء آخر وقدم هم أن على الجدار وعلى السلم إذا أبو ناس من مرود السلم ورجع لبيته قال صلى الله عليه وسلم قال يأثم؟ نعم يأثم فواجه سؤال عن طفلت البعض بين السنة والمستحب قالوا السنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمستحب ما استحبه العلماء وصالوا ينبغي أن يفعل كذا أن يفعل كذا لكن ليس عندهم دليل فهو مجرد الاجتهاد وأكثر ما يقع هذا في مسائل الاحتياطات حيث يكون العالم متردنا بين الوجوب وعدم فيقول يقول يستحب أن يفعله احتياطا نعم يكون الاستحباب راجع الاشتهاد العالم وأما السنة يكون مثالك ديها مزيد دي. الفطر للسنة والمستحاب يكون السنة هذا دليل والمستحاب ما خارج خارجا عن لكن اتحببتنا إما خروج من الاخلال أو كذا أو عملا بأطنعان ما يتقل صحيح ما هو عن عن لكن المقصود هنرى يعني سنة بيك. منصوصا عن لكن العالم ما يشتبه بين عن نفسه معك السؤال معرفته عن القواعد الفقرية والأصول القواعد الفقرية قواعد بمثائل ليست بالأصولية يعني لا تبحث في أدلة في الأحكام وأصول الشخ يبحث في أدلة في الأحكام والضغوة الفقرية أقل من القواعد يعني عبارة عن كلام عام يتناول صورا متعدلة لكنه بلا قائدة لأن القائدة تستخدم كدليل نعم رابعاً والمقروع لغة المبغض والصلاحا مناه عنه الشارع لا على وجه الالتزام بالترك كأخذ أخذ بالشمال وقد الأخذ بالشمال والعقاب بها فخرج بقولنا مناه عنه الشارع الواجب والمندوب والرابع وفرض بقولنا لا على وجه الالتزام بالترك المحرم والمقروع يساب سارقه انتساله ولا يعاقف فعله وقوله المقروع لغة المبغض المفروض اسم مفعول من كره بمعنى الغضر ومنه قوله تعالى ولكن كره ولكن الله امدعساهم فطبطهم يعني الغضر فهو إذن في اللغة إذن في اللغة المغض المغض سواء كان عينا أو وصفا أو عملا فأي شيء انت فهو مفروض عندك وقولوه وصلاح مناه عنه الشارع لا على وجه الالزام بالذنب مناه عنه الشارع وهو الله عز وجل ثم رسوله لا على وجه الالزام بالذنب يعني هاتف هاتف ثم ثم رسول الله على احتيال لكن من غير مطلق الزنا ما هو الله عز وجل هذا بالعمق لكن ثم يعني عقل وعلمها تراح لا. لا على وجه الإجزان وبالتالي يعني نهانا عنه ولم ينزمنا بتركين وقوله مثل الأقل بالشمال والإعطاء بها هذا مقرول أنه ورد النهي عن الأقل بالشمال والإعطاء بالشمال ولم نصل بالأهل الشمال والشرب الشمال لأن الصريح أنه حرام فهو من الذي قبله لا. لا يعرف قول شيء مثل عن الجنرور أن أقولك لأنه ما ينبالي الأداب وما تنبالي الأداب لأنه يكون فعل محارف أنه ممتبول إلا أهل الظاهر الظاهرين يقدرون ديالة ويشملون كل نهل ولا تنبالي الأداب على الحين لكن الجمهور ينظر إلى أن الأداب بالبالي تجبر ولا على الذي حمل الشيخ على هذا وموابط المخصص الذي قارب مرسوتي لراجل كل يمين استفقار لا رضي يتقلم يستطع لأنه له إن كان استجار الشيخ بهذا فنقول إن العقوبة تولى ليست توصعته عن أكل الشمال وشك وإنما فهو عن استكبار عن استجارة لأمر الرسول ليس رسول الله الدعاء هو امر غير قدش منه الاقتصدار عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ففارج بقولنا ما نهى عنه الشرع الواجه لماذا؟ لأنه أمر به والمندوب لأنه أمر به والهباح لم يأمر به ولم ينهى عنه وقوله ففارج بقولنا لا على وجه الزهام الساك المحرم لأن المحرم نهى عنه على وجه الزهام الساك فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا يدل على أن الزنا حرام لأنه عنه على وجه الإجزام بالتبك والأخبر الشمال مقروض لأنه ورغ بيه لا على وجه الإجزام بالتبك ومنه أيضا عند النهور قوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن أحدكم دكراره بأمينة وهو يقول ولا يتمسحنا الخلاء بأمينة ولا يتمسح في كنار فقوله والمعنى وقوله والمطروب يثاب تاركه انفثالا كلمة انفثالا مقيدة ايضا في خط من صرف هو المحرم والمطروب يثاب تاركه انفثالا يعني ما تركه الا لان الله ناهى عنه <تصفيق> لا يكون <تصفيق> <تصفيق> ومن تركه ايضا احطرق المطروب لا بدح حساب الإسماعية بدل يكون خط من انفثال ومن تركه انفثالا لا يثاب وثلاث المقرور ثلاث المحارم وقد صرف لنا ذلك تفصيل وقلنا إن لثلاث المحارم أربعة حالات صار يتركه متسالاً وصار يتركه لأنه لم يقرأ على قلبه وصار يتركه لعجزه عن عنه مع عدم التاليف تفصيلاً وصار يترك عذراً عنه مع التاليف تفصيلاً. لا <تصفيق> يفارقه متسالاً إذا صرف متسالاً لا لا يفارقه في نارة يقر على الصندوق فاذا من لا أقل إذا ترقوه لحجزه من علم إذا ترقوه لأنه على باليه أصلا لا ولا يعاقب إذا ترقوه عجزا عنه ضرور السعي في يعاقب ولكن على غرض النية ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تمنى أن يكون عنده مثل مارك ولاه الذي كان يتخبط فيه قارف فهو بنية فهو في حد سواء بالنية الرابع أن يدخل على قضية إلى رفع عرش منهما مع النية أو مع التشديد بدون شرط الحشلة يكون أوله إلى رفع عرش من و... بدون سعر في الزباية نعم بدون مع عدم ثمانين كن مع ثمانين المفروض لا ده ده لا لكن لكن هذا لم يدر لم يدر المشط ما يكون هناك سباب القياس يعني إذا عوقت وقصيبك للحرام فكذلك يعني الشباب يشكس على هذا السياس في قاعده الثواب والعقاب لكن يمكن هذا جب العمل الكائن المحرم هو قال و قال إن كانت الحرم لكن في اا وثائق المقتول في ترك المحرم حصلها غيره وكل من ذات المحرم اربع حالات ك يقول سائق المسروق كذلك المحرم يعني في الرابع أن يحكم عجزا عنه مع سائق الباحثين وفعل الازلال الموطاه إليه فهذا حكمه كفاعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتل مسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال رسول الله اذا القاتل فعلى المقتول قال لأنه كان حريصا على قصص رحل، وقوله لا يعاقب فاعله ولكن لا تتهون به، لأن يخشى أن يكون هذا المفروه سلما إلى المحرم، فالمفروغات مفروها بالشرط، لكن إذا أُلص على الممن والعباد خفف عنهم فيما قد يكون وسيلة للمحرم، كما أن الصغار يمكن أن تكون وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة الصغار. لكن النبه هو وهو أن هذا المفروه. باعتبار صلاحي عند المتأخيرين هذا نقرب الأصلاح باعتبار صلاحي عند المتقدمين أما المتقدمون فإن اصطلاح المطرون عندهم يطلق على المحارف وهذا في نص الشارع وفي نص التأيمة الأوالي وقد سئل أحمد عن الله قال أنا محرمك وقد قال الله سبحانه العالم في صورة أسراء بعد أن فترة جنوبة جبيرة وعظيمة على رسل أسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروف فانتراه تطلق على المحرم في اشتناح الشرق أن الله تريها لكن ثلاثة كل هذا في لكن هذا بإصلاح باعتبار عند المتأخذين الذين محرقوا بين المحرم والمحرم فكان المحرم للنبي المتحكم وكان المحرم للنبي المتحكم الذي يلتج في النقر وكان المحرم لانه غير المتحكم ما طيب